بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْقِتَالِ مَا قَطَعْتُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ قَدْ إِذِنَ اللَّهُ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هُنَفَاءَ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ أَنَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير ما آثر الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى ولذ القربى واليتاما والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دونهم بين الاغنياء منكم وما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 رسولا اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجه مما يؤثوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان دين خصاطه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المصلحون